انعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم والاولئك الاغلال في اعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن رب بَن كَلَذُونَ نُغْفِرَت لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَاب وَيَنقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ إِن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 جَهَدَتِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّ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 وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دُونِهِ لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إِلَّكَ بَاسِطَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ غَفَاوَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنَّ مِنْ زَمَنِ تَمَّلَّ السَّيْلُ زَبَدًا رَوِيًّا وَمِمَّا يُنقِذُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتَغَوّاحٍ ابْتِظَاءٍ حِلٍّ ابْتِظَاءٍ حِلٍّ أَوْ متاع زبد مثله كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَإِنَّمَا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء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 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ قُلْ مَلَاءُ إِن كُنْتُمْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صبرتم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 اِنَّ نُفُوسَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَطْمَئِنُّ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحيناه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 وَالَّذِينَ أُتِينَا الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ أَنَابَ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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك أَْ نَنتَوفًَّاَّكَ فَإِن ماَا عَلَْكَ البَلاغُ وَعَلَنَ الحِسابَ أَولَ مِ رَوا نَأتِ الأرضََ قُصُهَا مِنْ أَطرافِهَا وَلَّهُ يَحكُمُ ل مُعَِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوسَرع حِسابَ.